وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَنَوَرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ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 فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَنْ قُضِّيَ إِلَيَّ أَجَلٌ قَرِيبٌ فَأَصْدَقَ وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا والله كبير بما تحملون